الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نهوا عَنِ النجوى ثُمَّ يَعُودُونَ لما نهوا عَنْهُ ويتناجون وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ وَإِذَا جَاءُوكَ يحيك بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ به الله